يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسفيرات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان كتاب الصمت وآدى اللسان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي مولاهم البغدادي وقد روى عن الإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي خيثمة زهير بن حرب والبخاري توفي سنة 81 و 200 رحمه الله تعالى وكتابه هذا من أطول كتبه وقد أودعه أكثر من 700 اثر ما بين حديث أو قول مأثور أو فكمة أو مثل أو بيت شعر أو قصة فيها عبرة فرقها بين 25 بابا الباب الأول باب حفظ اللسان وفضل الصمت عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم قلت فما أتقي فأومأ بيده إلى لسانه وعن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج وعن أسود بن أسرم المحاربي رضي الله عنه قال قلت أوصني يا رسول الله قال أتملك يدك قلت فما أملك إذا لم أملك يدي قال أتملك لسانك قلت فما أملك إذا لم أملك لساني قال فلا تبسط يدك إلا إلى خير ولا تقل بلسانك إلا معروفا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنو آخذ بما نقول قال فكلتك كأمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال حبيب بن أبي ثابت في هذا الحديث وهل تقول شيئا إلا لك أو عليك وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسانه ثم قال هذا وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه اصبعيه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من صمت نجا وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسلم فليلزم الصمت وعن سعيد بن جبير عن أبي سعيد قال أراه رفعه قال إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا إنك إن استقمت استقمنا وإن عوجت تعوججنا وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا أوردني الموارد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم هو عليه إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله قال فقال رجل ما أشد هذا الحديث قال فقال سفيان وأين شدته أليس يقول الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أليس يقول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أليس الله عز وجل يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير وعن سالم بن ابي الجعد قال قال عيسى بن مريم عليه السلام طوبى لمن بكى على خطيئته وخزن لسانه ووسعه بيته وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر إلى طول سجن من لسان وفي رواية أبي معاوية ما شيء على الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان وعن انس بن مالك قال لا يتق الله عز وجل رجل أو أحد حق قاته حتى يخزن لسانه وعن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفاء يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقول أو شيء سمعته قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه وعن قيس قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بطرف لسانه وهو يقول هذا أوردان الموارد وعن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهما قال أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسانه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله عز وجل شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف لسانه ستر الله عز وجل عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره وعن أبي سلمة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني قال اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموت وإن شئت أن بأتك بما هو أملك بك من هذا كله قال هذا وأتى بيده إلى لسانه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما شيء أحق بطول سجن من اللسان وعن حميد بن هلال قال قال عبد الله بن عمر دع ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن وريقك وعن الشعبي قال قلت لعبد الله بن عمر حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الكتب فاني لا أعبأ بها شيئا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما كره ربه وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسب طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الخلق عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن بكر بن ماعز عن الربيع بن خذيم قال يا بكر بن ماعز أخذن لسانك إلا مما لك ولا عليك وعن وهب بن منبه قال في حكم آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شانه وعن أبي حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون احفظ للسانه منه لموضع قدمه وعن حماد بن زيد قال بلغني أن محمد بن واسع كان في مجلس فتكلم رجل فأكثر الكلام فقال محمد ما على أحدكم لو سكت فتنقى وتوطى وعن الحسن رضي الله عنه قال ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه وعن الأوزاعي قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله برسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول أما بعد فانه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال كان يقال الحكمة عشرة أجزاء فتسعة منها في الصمت والعاشر عزلة الناس وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم فإن خابوا في ذكر الله فخذ معهم وإن خابوا في غير ذلك فاسكت وعن مهيب بن الورد قال وجدت العزلة اللسان وعن سفيان قال قال بعض الماضين إنما لساني سبع إن أرسلته خفت أن يأكلني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وعن الحسن قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وعن ركب المصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وعن عبد العزيز بن أبي روهد قال قال رجل لسلمان رضي الله عنه أوصني قال لا تكلم قال وكيف يصبر رجل على أن لا يتكلم قال فإن كنت لا تصبر عن الكلام فلا تتكلم إلا بخير أو اسمت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وعن سفيان قال, قال قالوا لعيسى بن مريم عليه السلام دلنا على عمل ندخل به الجنة قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا نستطيع ذلك قال فلا تنطقوا إلا بخير وعن الأوزاعي قال قال سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال لو كلف الناس الصحف فلأقل الكلام وعنوهيب بن الورد رحمه الله قال إن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لبه وعن أبي إسحاق الفزاري قال كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل السكوت فإذا تكلم ربما انبسط قال فأطال ذات يوم من السكوت فقلت لو تكلمت فقال الكلام على أربعة وجوه فمن الكلام كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته والفضل في هذا السلامة منه ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته فأقل ما لك في تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تأمن عاقبته فهذا قد كفي العاقل مؤونته ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته فهذا الذي يجب عليك نشره قال خلف فقلت لأبي إسحاق أراه قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام قال نعم عن أبي عمران الجوني قال إنما لسان أحدكم كلب فإذا سلطه على نفسه أكله وعن محمد بن النضر الحارثي قال كان يقال كثرة الكلام تذهب بالوقار وعن الأحنف بن قيس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه وعن خلف بن إسماعيل قال قال لي رجل من عقلاء الهند كثرة الكلام تذهب بمروءة الرجل وعن محمد بن عبد الوهاب الكوفي يقول أصطمت يجمع للرجل خصلتين السلامة في دينه والفهم عن صاحبه وعن قبيصة قال قال داود الطائي لمحمد بن عبد العزيز ذات يوم أما علمت أن حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها قال محمد بلى وكيف لنا بذلك وعن جعفر الخراز قال سمعت محمد بن واسع يقول لمالك بن دينار أبا يحيى حفظ اللسان على الناس أشد من حفظ الدنانير والدراهم وعن عمران بن يزيد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللسان قوام البدن فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة وعن الحسن رضي الله عنه قال اللسان أمير البدن فإذا جنى على الأعضاء بشيء جنت وإن عف عفت وعن يونس بن عبيد قال ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله وعن عبيد الله بن محمد التيمي قال قيل لأحنف بن قيس يوم قطري تكلم قال أخاف ورطة لساني وعن الحسن رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه والاحنف ساكت فقالوا ما لك لا تكلم يا أبا بحر قال أخشى الله إن كذبت واخشاكم إن صدقت وعن عدي بن حاتم قال أيمن أحدكم وأشأمه بين لحييه يعني لسانه وعن خالد بن أبي عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه طويلا ثم قال رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم وعن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال اجتمع أربعة ملوك فرموا رمية واحدة بكلمة واحدة ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر قال أحدهم أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل وقال الآخر إني إذا تكلمت ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتكلم ملكتها ولم تملكني وقال الثالث عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرت وإن لم ترجع لم تنفع وقال الرابع أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت وعن الشعبي قال قلت للهيثم بن الأسود النخعي اي الثلاثه أشعر منك ومن الأعور الشني وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت حيث تقول واعلم علما ليس بالظن أنه إذا زال مال المرء فهو ذليل وأن لسان المرء ما لم يكن له حصات على عوراته لدليل أم الأعور الشني حيث يقول لسان الفتاة نصف ونصف فؤاده فهل بعد إلا صورة اللحم والدم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه بالتكلم أو عبد الرحمن بن حسان حيث يقول ترى المرأة مخلوقا وللعين حظها وليس بأحناء الأمور بخابري وذاك كماء البحر لست مسيغه ويعجب منه ساكنا كل ناظري فقال الهيثم هيهات الأعور اشعارنا وعن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائع واسق الضمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فلق لسانك إلا من خير وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك الباب الثاني باب النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل الركب المصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. لان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامه قال وكان علقمه يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه يضحك منها جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها إلى الجنة وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا انت والدنا وانت سيدنا وانت افضلنا علينا فضلا وانت اطولنا علينا طولا وانت الجفنه الغرى وانت وانت فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان وعن قداده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل وعن جرير عن الأعمش عن شميل بن عطية قال قال سلمان رضي الله عنه أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله وعن حسين بن عقبة قال قال عبد الله رضي الله عنه إن أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل وعن ابن علي عن الليث عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال انذرتكم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته وعن يعلى بن عبيد قال دخلنا على محمد بن سوقه فقال أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني قال لنا عطاء ابن أبي رباح يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا وتجاوز كتاب الله أن تقراه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي املا صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه وعن علي رضي الله عنه قال لسان الإنسان قلم الملك وريقه مداده وعن أبي تميمه السلمي قال سمعت الأحنف ابن قيس يقول قال الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد فصاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال فإن صاب العبد خطيئه قال له أمسك فإن استغفر الله نهاه أن يكتبها وإن أبى إلا أن يصر كتبها وعن مجاهد في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال الملكان وعن مجاهد قال إن الكلام لا يكتب حتى إن الرجل لا يسكت ابنه أبتاع لك كذا وكذا وأفعل كذا وكذا فتكتب ذيبة وعن يزيد بن علي قال إذا خرجت الكلمة من فم الإنسان نظر الملك فإذا كان أراد شر أمضاها وإن كان لم يريد شرا وإنما كانت فلتة قال له صاحبه لا تعجل لعله أن يستغفر الله منها فإن استغفر لم تكتب وكتب له حسنات الاستغفار وعن الأحنف ابن قيس قال يوحي الله تعالى إلى الحافظين الذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا وعن الحسن قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك فأم لما شئت فأكثر أو أقل وعن طارق بن شهاب قال بعث سليمان بن داود عليهم السلام بعض عفاريته وبعث نفرا انظرون ما يقول ويخبرونه قال فأخبروه أنه مر على السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه فسأله سليمان لما فعل ذلك قال عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون وعن بكر بن ماعز قال كان الربيع بن خثيم يقول لا خير في الكلام إلا في تسع تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد وسؤالك عن الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن وعن الحسن عن إبراهيم طال المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر فإن كان كلامه له تكلم وإن كان عليه أمسك عنه والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا وعن شفين الاصبحي قال من كثر كلامه كثرت خطيئته وعن الحسن رضي الله عنه قال من كثر ماله كثرت ذنوبه ومن كثر كلامه كثر كذبه ومن ساء خلقه وعذب نفسه وعن عقيل بن مدرك أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أوصني قال عليك بالصمت إلا في حق فإنك به تغلب الشيطان وعن عبد الله قال كان طاووس رضي الله عنه يعتذر من طول السكوت ويقول إني جربت لساني فوجدته لئيما راضيا وعن عمر بن دينار قال تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم دون لسانك من باب قال اسناني وشفتاي قال أما كان في ذلك ما يرد كلامك وعن عبد الاعلى بن عبد الله بن أبي عثمان قال اثنى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحفز في الثناء فقال صلى الله عليه وسلم كم بينك وبين لسانك من حجاب قال شفتاي وأسناني قال أما كان فيهما ما يرد فضل قولك عنا منذ اليوم ثم قال ما اوتي رجل شرا من فضل في لسان وعن الشعبي قال ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة وعن نعيم كاتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال قال عمر بن عبد العزيز إنه يمنعني من كثير من الكلام مخافه المباها وعن عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكتا فاعجبه السكوت فليتحدث وعن يزيد بن أبي حبيب قال من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله ترمق وتزين وزيادة ونقصان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن حق ما طهر الرجل لسانه وعن سعيد بن عبد العزيز قال رأى أبو الدرداء رضي الله عنهم رأة سليطة لسان فقال لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها وعن عطاء رضي الله عنه في قوله تعالى وأصلحنا له زوجه قال كان في لسانها طول وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت ترديه في النار أربعين خريفا وعن إبراهيم رحمه الله قال يهلك الناس في خلتين فضول المال وفضول الكلام وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وعن محمد بن سيرين قال كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول توضؤ فإن بعض ما تقولون شر من الحدث وعن إبراهيم قال الوضوء من الحدث وآذى المسلم الباب الثالث باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعب فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب فقال من هذه المتآلية على الله قال هي أمي يا رسول الله فقال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه وعن محمد بن كعب قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من يدخل هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فأخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به قال إني لضعيف وإن أوثق ما أرجو به لسلامة الصدر وترك ما لا يعنيني وعن وهيب بن الورد رحمه الله بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان قلت بلى يا رسول الله قال هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك وعن زيد بن أسلم قال دخل أبي على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل فقال ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنين لم أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته يقول خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة لا تتكلم فيما لا يعنيك فانه فضل ولا آمن عليك الوزر ولا تتكلم فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنق ولا تمار حليما ولا شفيها فإن الحليم يطليك وإن السفيها يؤذيك واذكر أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك به وأعفيه عما تحب أن يعفيك منه وعمل عمل رجل يرى أنه مجازا بالإحسان مأخوذ بالإجرام وعن سيار أب الحكم قال قيل للقمان الحكيم ما حكمتك؟ قال لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني وعن بن زياد قال قال مورقني العجلي أمر أنا أطلبه منذ عشر سنين لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا ما هو أبا المعتمر قال الصمت عما لا يعنيني وعن جعفر ابن سليمان قال سمعت شميطن العنسية يقول من لزم ما يعنيه أو شك أن يترك ما لا يعنيه وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا تعرض ما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله تعالى ولا تصحب الفاجر لتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله وعن أبي جعفر قال كفى عيبا أن يبصر العبد من الناس ما يعمى عليه من نفسه وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه الباب الرابع باب ذم المراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهما الله قال لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه وعن حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته قال حماد فقال لنا محمد هذا الجدال هذا الجدال وعن حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا من هنا سن يتجادلون فرائيته قام فنفض ثيابه وقال إنما أنتم جرب أو جرب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المراء لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته وعن صالح بن موسى عن أبيه قال سمع الربيع بن خثيم رجلا يلاحي رجلا فقال مه لا تلفظ إلا بخير ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك فإن العبد مسؤول عن لفظه محصن عليه ذلك كله احصاه الله ونسوه وعن عمر بن عبد العزيز قال إذا سمعت المراء فاقصر وعن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه كفى بك أن لا تزالم ماريا وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث لا يتعلم ليمارى ولا ليباهى به ولا ليراءى به ولا لي ولا يترك حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه وعن مجاهد رحمه الله قال كان لي صديق من قريش فقلت له تعال حتى اواضعك الرأي فأنظر أين تقع من رايي وأين أقع من رأيك فقال دعي الودك ماهو قال مجاهد فغلبني القرشي وعن عبد العزيز بن حسين قال بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال من كثر كذبه ذهب جماله ومن لاح الرجال سقطت مرواته ومن كثر همه ساقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحات الرجال وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم إلا أوت الجدل وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون وعن هشام بن عروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه يردد قوله سبع مرات وعن محمد بن سيرين قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع كثيرا من الحديث مخافة الكذب وعن مالك بن أوسي بن الحدثان رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال أصحاب ما هذا الذي قلت يا رسول الله قال من ترك المراء وهو محق بني له في ربض الجنة ومن ترك الكذب بني له في ربض الجنة ومن حسن خلقه بني له في ربض الجنة وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله الناس وعن شهر بن حوشب قال قال لقمان عليه السلام لابنه أي بني لا تعلم العلم تباهي به العلماء أو تماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس وعن حريث بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجار أخاك ولا تشاره ولا تماره وعن مجاهد قال لا تمار أخاك ولا تفاكه يعني المزاح وعن مجاهد قال حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدمنا المدينة قال لي أتعرفني قلت نعم كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وعن علي بن بذيمة قال قيل لميمون بن مهران ما لك لا يفارقك أخ عن قلاء قال إني لا اشاريه ولا أماريه الباب الخامس باب ذم التقعد في الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أصاف على أمتي كل منافق عليم من اللسان وعن مصعب بن سعد قال جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله حاجة فتكلم بين حاجته بكلام فقال له سعد رضي الله عنه ما كنت من حاجتك أبعد منك اليوم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الناس زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقر الكلأ بألسنتها وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتي الذين غذوا بالنعم الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بينما هو جالس بالكوفة في مجلس مع أصحابه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا فقال صعصعه بن صوحان وهو أحدث القوم سنا صدق الله ورسوله ولو لم يقلها كان كذلك قال فتوسمه رجل من الجلساء فقال له بعدما تصدع القوم من مجلسهم ما حملت على أن قلت صدق نبي الله وإن لم يقلها كان كذلك قال بلى أما قول نبي الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو الحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه وأما قوله إن من العلم جهلا تكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يعظ بها الناس وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان الباب السادس باب ذم الخصومات عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومه بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع وعن جعفر قال اياكم والخصومه فانها تمحق الدين وحدثني من سمعه يقول وتورث الشنآن وتذهب لاجتهاد وعن عبد الكريم بن أبي أمية قال ما خاص ورع قط يعني في الدين وعن صالح بن مسلم قال قال عامر يعني الشعبي لقد تركتني هذه الصعافقة ولا المسجد أبغض إلي من كناسه داري يعني بالصعافقة أصحاب القياس وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وعن سلم بن قتيبة قال مر بي بشير بن عبد الله بن أبي بكره فقال ما يجلسك قلت خصومة بيني وبين ابن عم لي ادعى شيئا في داري قال فإن لأبيك عندي يدا وإني أريد أن اجزيك بها وإني والله ما رأيت من شيء أذهب لدين ولا أنقص لمروءه ولا أضيع للذة ولا أشغل لقلب من خصومه قال فقمت لأرجع فقال خصمي ما لك قلت لا أخاصمك قال عرفت أنه حقي قلت لا ولكني أكرم نفسي عن هذا وسأبقيك بحاجتك قال فإني لا أطلب منك شيئا هو لك قال فمررت بعد ببشير وهو يخاصم فذكرته قوله قال لو كان قدر خصومتك عشر مرات فعلت ولكنه أكثر من عشرين ألف ألف وعن محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوبون في آيات الله وعن فضيل قال قال إبراهيم ما خاصمت قط وعن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل الباب السابع باب الغيبة وذمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغبوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا وعن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل قد يزاني فيتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه وعن آلت بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة اسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم وعن محمد بن سيرين قال قال سليم بن جابر اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني خيرا ينفعني قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ببشر حسن وإذا أدبر فلا تغتابه وعن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورته يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو في جوف بيته. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تتبع عثرات المسلمين، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته حتى يفضحه في جوف بيته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله إني ظللت صائما فاذن لي فأفطر فيأذن له والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لهما أن يخطر فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيئا فرجع إليهما فأخبرهما فاشتقا فقاءت كل واحدة منهما علاقة من دم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال والذي نفس محمد بيده لو بقيت في بطونهما لأكلتهم النار وعن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من الأنصار صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها هنا امرأتين صامتا وقد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت قال ثم جاءه بعد ذلك أحسبه قال في الظهيرة فقال يا رسول الله إنهما والله لقد ماتتا أو كادتا أن تموتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتوني بهما فجاءتا فدعا بعس أو قدح فقال لإخداهما قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح وقال للأخرى فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح فقال إن هاتين صامتا مما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس وعن يحيى بن أبي كثير قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلى الطعام وكان في لسانها شيء فقالت يا رسول الله إني صائمة فقال لم تفعلي فلما كان يوم آخر تحفظت بعض التحفض فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام فقالت يا رسول الله إني صائمة قال قد كثte ولم تفعلي فلما كان في اليوم الثالث تحفظت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام فقالت يا رسول الله إني صائمة قال قد فعلت في لسانها شيء أي تغتاب الناس أو في لسانها طول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا سبعون حوبا أي سره كنكاح الرجل امه وأربى الربا عرض الرجل المسلم وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرب الربا تفضيل المرء على أخيه بشتى. وعن انس ابن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الربا وعظم شأنه، فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطية من ست وثلاثين زني. يزنيها الرجل وأرب الربا عرض الرجل المسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فاتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال أما إنهما لا يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسره فغلست على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رطبتين أو ما لم ييبسا وعن طيف قال مر عمر بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت فقال والله لان يأكل أحدكم من لحم هذا خير له من أن يأكل لحم أخيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة فقيل له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويضج ويكلح عن مجاهد قال المسلم يسلم له صومه يستقي الغيبة والكذب وعن الربيع بن صبيح ان رجلين كانا قاعدين عند باب من ابواب المسجد الحرام فمر بهما رجل كان مخنثا فترك ذلك فقال لقد بقي فيه منه شيء فاقيمت الصلاه فدخلا فصليا مع الناس فحاك في انفسهما مما قال فأتيا عطاء رضي الله عنه فسألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة وكانا صائمين فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم وعن خالد من قال دخلت المسجد فجلست إلى قوم فذكروا رجلا فنهيتهم عنه فكفوا ثم جرى بهم الحديث حتى عادوا في ذكره فدخلت معهم في شيء فلما كان من الليل رايت في المنامك أن شيئا اسود طويلا جدا معه طبق خلاف أبيض عليه لحم خنزير فقال كل قلت اكل لحم خنزير والله لا آكله فاخذ بقفايا وقال كل وانتهر من شديده شديدة في فمي فجعلت ألوكه ولا أسيغه وأفرق أن ألقيه واستيقظت قال فمن خلوفه لقد مكثت ثلاثين يوما وثلاثين ليله ما اكل طعاما الا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي وسمعت يحيى بن ايوب يذكر عن نفسه انه راى في المنام صنع به نحو هذا وانه وجد طعم الدسم على شفتيه اياما وذلك أنه كان يجالس رجلا يغتاب الناس وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض وعن مجاهد في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزه قال الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس وعن وهب ابن منبه أن ذا القرنين عليه السلام قال لبعض الأمم ما بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة قالوا إن من قبيل لا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا وعن شفي بن ماتع الأصبحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والسبور يقول بعض أهل النار لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يأكل لحمه فيقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة وعمطيس بن أبي حازم قال مر عمر بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت فقال لأصحابه والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم وعن كعب قال الغيبة تحبط العمل وعن قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة وعن الضحاك في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم قال اللمز النميمة وعن الربيع بن صبيح قال سمعت الحسن يقول والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده وعن خصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك قالوا أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا الصلاه ولكن في الكف عن أعراض الناس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال يبصر أحدكم القذا في عين اخيه وينسى الجذل في عينه وعن حفص بن عثمان قال قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء وعليكم بذكر الله فإنه رحمة وعن صالح المزني قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما أما بعد فإني أوصيك بذكر الله فإنه دواء وأنهاك عن ذكر الناس فإنه داء وعن عمران بن خالد الخزاعي قال كان الحسن يقول ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله من كان هكذا وعن عون بن عبد الله قال ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه وعن بكر بن عبد الله قال إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به وعن سليمان التيمي قال قال الأحنف بن قيس ما ذكرت احدا بسوء بعد أن يقوم من عندي وعن الاصمعي عن أبيه قال كان الأحنف بن قيت إذا ذكر عنده رجل قال دعوه يأكل رزقه ويأتي عليه أجله وقال عن غير أبيه إن الأحنف قال دعوه يأكل رزقه ويكفي قرنه وعن الحسن قال يبن آدم تبصر القذا في عين أخيك وتدع الجبل معترضا في عينك وعن عمران بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء والباب الثامن باب تفسير الغيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقوله قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتم أخاكم قلنا يا رسول الله قلنا ما فيه قال إن قلتم ما فيه اغتبتموه وإن قلتم ما ليس فيه بهدتمه وعن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت امراه فقالت انها قصيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت امراه قصيره والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقلت بابهامي هكذا واشرت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها قصيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم يا رسول الله ما أعجز فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه وعن ثنال بن سلمة قال كنت مع أبي عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن الغيبة فقال ابن عمر رضي الله عنهما الغيبة أن تقول ما فيه والبهتان أن تقول ما ليس فيه وعن عون بن عبد الله قال إذا قلت ما في الرجل وأنت تعلم أنه يكره ذلك فقد اغتبته وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته وعن إبراهيم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الغيبة أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه وإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان وعن الحسن قال يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة وعن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود ثم قال استغفر الله إني أراني قد اغتبته وعن هشام بن حسان قال الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه مما يكره وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا يرتاب من منكن أحد أحدا فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الزيل فقال الفضي الفضي فلفضت بضعة من لحم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت لنا ريح منتنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال يسلم المسلمون من لسانه ويده الباب التاسع باب البيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما أن دخل ألان له القول فلما خرج قلنا قلت الذي قلت ثم ألمت له القول قال أي عائشة شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء شره وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة فأثنوا عليه شرا فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس منزله يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس أذكروه بما فيه يحذره الناس وعن زيد بن أسلم قال إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. وعن الأعمش عن إبراهيم قال ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة الإمام الجائر والمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه وعن الحسن رضي الله عنه قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة وعن الحسن قال ليس لمبتدع غيبة وعن هان ابن أيوب قال سألت محارب ابن دثار عن غيبة الرافضة قال إنهم إذن لقوم صدق أي إذا تورعنا عن الكلام فيهم فنكون حينئذ قد عددناهم قوم صدق عن الأعمش عن إبراهيم قال ثلاثة ليس لهم غيبة الظالم والفاسق وصاحب البدعة وعن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يرونها غيبة ما لم يسمى صاحبها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدح الفاسق غضب الله واهتز لذلك العرش وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا مدح الفاسق وعن الحسن قال من دعا لظالم ببقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل وعن الصلت بن طريف قال قلت للحسن الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة قال لا ولا ترامه وعن قتادة قال قال عمر بن الخطاب ليس لفاجر حرمه، وكان رجل قد خرج مع يزيد بن المهلب فكان الحسن إذا ذكره هرته أي فراه فرياء وعن حميد بن الطويل رضي الله عنه قال ذكر الغيبة عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال ما استقبلته به ثم قلته من ورائه فليس بغيبة وعن الحسن قال ثلاثة ليس لهم غيبه صاحب هوى والفاسق المعلن بالفسق والإمام الجائر وعن زائدة بن قدامة قال قلت لمنصور بن المعتمر إذا كنت صائما أنال من السلطان قال لا قلت فأنال من أصحاب الأهواء قال نعم وعن الحسن قال إذا ظهر فجور الرجل فلا غيبة له نحو المخنث ونحو الحرورية وعن الصلت بن طريف المغولي قال سألت الحسن رضي الله عنه قلت رجل قد علمت منه الفجور وقتلته علما أفذكري له غيبه قال لا ولا نعمت عين الفاجر وعن الحسن قال ثلاثة لا تحرم عليك اعراضهم المجاهر بالفسق والإمام الجائر والمبتدع الباب العاشر باب ذب المسلم عن عرض أخيه عن بالدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حما عن عرض أخيه في الدنيا بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحميه عن النار وعن جابر بن عبد الله وآبي طلحة الأنصاريين رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الرجل وأنت في ملا فكن للرجل ناصرا وللقوم زاجرا أو قم عنهم ثم تلا هذه الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا فكرهتموه وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتيب عنده اخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره ادركه الله في الدنيا والاخره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال من نصر اخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره وعن ابي وائل ان عمر رضي الله عنه قال ما يمنعكم إذا رأيتم استفيها يخرق أعراض الناس أن تعربوا عليه قالوا نخاف لسانه قال ذلك أدنى أن لا تكونوا شهداء وعن طارق قال كان بين سعد وخالد كلام فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا وعن شيخ من قريش قال قال مولا لعمر بن عتبة بن أبي سفيان راني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر فقال لي ويلك لم يقلها لي قبلها ولا بعدها نزه سمعك عن استماع الخنا، كما تنزه لسانك عن القول به فإن المستمع شريك القائل وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك ولو ردت كلمه السفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها وعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق بغيبة بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن قفا مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال أي وما هو بخارج وأن له ذلك وقد انقطع العمل وعن حزم قال كان ميمون بن سياه لا يغتاب ولا يدع احدا عنده يغتاب ينهاه فإذا انتهى وإلا قام وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة الباب الحادي عشر باب ذم النميمة عن أبي وائل قال بلغ حذيفة الرجل أنه ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قال الأعمش والقتات النمام وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول الا أنبئكم بالعظ هي النميمه القاله بين الناس وعن اسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمه المفسدون بين الاحبه الباغون للبراء العنت وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة وعن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبد الدرداء يقول أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا كان حقا على الله عز وجل أن يدنيه بها يوم القيامة من النار وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوا مقعده من النار وعن انس رضي الله عنه قال من أكل بأخيه المسلم أكله أطعمه الله بها أكلة من النار ومن لبس بأخيه المسلم ثوباء البسه الله به ثوبا من النار ومن قام بأخيه المسلم مقام سمعة أو رياء أقامه الله في مقام رياء وسمعة وعن علي رضي الله عنه قال القائل الكلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء وعن بيل بن عوف رحمه الله قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أبداها وعن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني من هذا الذي ندبه الله بالويل فقال ويل لكل همزه لمزة قال هو المشاء بالنميمة المفرق بين الاخوان والمغري بين الجميع وعن مجاهد في قوله تعالى حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة وعن أبي العالية قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلقا بي حتى مرابي على رجل في يده كلاب يدخله في رجل فيشق شدقه حتى يبلغ لخيه فيعود فيأخذ فيه فقلت من هذا قال هم الذين يسعون بالنميمة وعن حكيم بن جابر رحمه الله قال من أشاع فاحشة فهو كباديها وعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال كانت لنا جارية أعجمية فحضرتها الوفاة فجعلت تقول هذا فلان يمرغ في الحماء فلما ماتت سالنا عن الرجل فقالوا ما كان به بأس إلا أنه كان يمشي بالنميمة وعن حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا ساء وما بعبد فقال مولاه إني أبرأ إليك من النميمة فقال نعم أنت بريء منها قال فاشتراه فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وتفعل وإنها تريد أن تقتلك ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى عليك فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج عليك ولا يتسرى فخذ الموسى فاحلقي شعرة من حلقه إذا نام وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت قال فذهب فتناوم لها وجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه فأخذ بيدها فقتلها فجاء أهلها فاستعدوا فقتلوه وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى فخانتاهما قال لم يكن زنا ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه مجنون وامرأة لوط تخبر بالضيف إذا نزل وعن الضحاك قال كانت من النميمة وعن همام رحمه الله قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فذكروا رجلا أنه ينقل الحديث إلى عثمان رضي الله عنه فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بأخيه المسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله بها أكلة في النار ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من النار ومن سمع بأخيه المسلم سمع الله به يوم القيامة وعن كعب رضي الله عنه قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر الباب الثاني عشر باب ذم ذي اللسانين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة وعن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء وعن أنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وعن مالك ابن أسماء ابن خارجة قال كنت مع أبي أسماء إذ جاء رجل إلى أمير من الأمراء فأثنى عليه واطراه ثم جاء إلى أبي اسماء فجلس إليه وهو جالس في جانب الدار فجرى حديثهما فما برح حتى وقع فيه فقال أبو أسماء سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن ذا اللسانين في الدنيا له يوم القيامة لسانان من نار وعن غريب للحمداني قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما انا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا دعونا عليهم قال كنا نعد ذلك النفاق وعن أبي الشعفاء قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره فقال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له لسانان في الدنيا جعل له لسانان من نار يوم القيامة وعنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله الباب الثالث عشر باب ما نهي عنه العباد أن يسخر بعضهم من بعض عن أم هاني رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في ناذيكم المنكر قال كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتون وعن عائشه رضي الله عنها قالت حكيت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرق وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقاء هلم هلم فيجيع بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هل هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل لا يفتح له الباب فيقال له هلم هلم فما يأتي وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول وعن الأعمش عن إبراهيم رحمة الله عليه قال إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن ابتلى به وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قال ابن منيع قال أصحابنا قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يعمله وعن الحسن رحمه الله قال كانوا يقولون مر ما أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الصغيرة تبسم بالاختهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك الباب الرابع عشر باب كفارة الاغذياب أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبت أن تستغفر له وعن مجاهد رضي الله عنه قال قال كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير وعن عطاء ابن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية قال تمشي إلى صاحبك فتقول كذبت بما قلت لك وظلمت وأساءت فإن أخذت فبحقك وإن شئت عفوت عن ابي حازم رضي الله عنه قال من اغتاب أخاه فليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك وعن مالك ابن دينار رحمه الله قال مر عيسى عليه السلام والحواريون على جيفة كلب فقال الحواريون ما أنت نريح هذا فقال عيسى عليه السلام ما أشد بياض أسنانه يعظهم وينهاهم عن الغيبة وعن المهلب ابن أبي صفرة أنه سمع رجلا يغتاب رجلا فقال أكفف فوالله لا ينقافوك من سهكها وعن حسين قال سمع علي بن حسين رجلا يغتاب رجلا فقال إياك والغيبة فإنها إذا مكلا بالناس وعن حسين قال سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب رجلا فقال أما والله لقد تلمرت بمضغة طال ما هل الكرام وعن نصور بن زاذان قال إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي ويبلغ الغيبة ممن اغتابني وإني لفي جهد جهيد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني وعن الحسن رحمه الله أنه كان يقول إياكم والغيب والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب الباب الخامس عشر باب ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم من القول الحسن للناس أجمعين عن هانئ أبي شريح رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يوجب الجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام وعن محمد بن المنكدر قال يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال إن في الجنة غرفا يرى من في باطنها من في ظاهرها ومن في ظاهرها من في باطنها هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام عن عطاء وأبي جعفر في قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وعن مالك ابن أنس رضي الله عنه قال مر بعيس بن مريم عليه السلام خنزير فقال مر بسلام فقيل يا روح الله لهذا الخنزير تقول قال أكره أن أعود لساني على الشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا ذلك لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وعن عطاء رضي الله عنه في قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم المشرك وغيره وعن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبير رضي الله عنه المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي أفأرد عليه فقال سعيد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه وعن بعض الحكماء قال الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنه في الجوانح وعن بعض الحكماء ايضا قال كل كلام لا يوتغ دينك ولا يسخط ربك إلا أنك ترضي به جليسك فلا تكن به عليه بخيلا فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين وقوله يوتغ دينك أي يفسد دينك وعن هشام بن عروة رضي الله عنهما قال عطس نصراني طبيب عند أبي فقال له رحمك الله فقيل له إنه نصراني فقال إن رحمة الله على العالمين وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقه وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم يكن بشق تمره فبكلمه طيبة وعن وهب بن منبه قال ثلاث من كن فيه أصاب البر سخاوة النفس والصبر على الأذى وطيب الكلام وعن حميد الطويل قال قال ابن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين وجه طليق وكلام لين الباب السادس عشر باب ذم الفحش والبذاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وعن أبي عبد الله الجذلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق لا يجزي بالسيئه مثلها ولكن يعفو ويصفح وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فاتقوا الله وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين قط إلا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما وعن محمد بن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقت لا بدر من المشركين وقال لا تسبوا هؤلاء فانه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء الا إن البذاء لؤم وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه حرام على كل فاحش أن يدخلها عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور ثم ذكرهم وذكر منهم ورجل يشيل فيه قيحا ودمى فيقال له ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل تلمة قضعة خبيثة فيستلدها كما يستلد ذرفة وقد تقدم في باب الغيبة وذمها ذكر هذا الحديث وفي الحديث الذي تقدم جواب الذي يأكل لحمه لما سئل ما باله وعن سعيد بن أبي سعيد رحمه الله قال يقال من استلذ الرفة سالفوه قيحا ودما يوم القيامة وعن عبد الله رضي الله عنه قال الأم خلق المؤمن الفحش وعن إبراهيم بن ميسرة قال يقال الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش وعن عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء وعن عون بن عبد الله رحمه الله قال ألا إن الفحش والبذاء من النفاق وهن مما يزدن في الدنيا وينقصنا في الآخرة وما ينقصنا في الآخرة أكثر مما يزيدنا في الدنيا وعن عن عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش ولا البذيء وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال أما إني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول لا يحب الله الفاحش المتفحش وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما يبلغ به قال إن الله عز وجل يبغض الفاحش المتفحش وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق وعن الأحنف بن قيس رحمه الله قال اولا أخبركم بأدوى إداء اللسان البذيء والخلوق الدنيء وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبي أمامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس اسلاما أحاسنهم أخلاقا وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبش به فقالت عائشة فقلت له في ذلك فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش الباب السابع عشر باب ما نهي أن يتكلم به عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده وعن إبراهيم رحمه الله قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال لا تقل هكذا قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وعن مغيرة قال كان إبراهيم رحمه الله يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك ويكره أن يقول لولا الله وفلان ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان وعن أبي عمران الجوني قال أدركت أربعة من أفضل من أدركت فكانوا يكرهون أن يقولوا اللهم اعتقنا من النار ويقولون إنما يعتق منها من دخلها وكانوا يقولون نستجير بالله من النار ونعوذ بالله من النار وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رجل اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وتكون شفاعته للمذنبين من المسلمين وعن مجاهد رحمه الله أنه كان يكره أن يقول اللهم أدخلني في مستقر من رحمتك فإن مستقر رحمته هو نفسه وعن أيوب عن محمد أن رجلا شهد عند شريح فقال أشهد بشهادة الله فقال له شريح لا تشهد بشهادة الله ولكن اشهد بشهادتك فإن الله لا يشهد إلا على حق وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى صلى الله عليه وسلم كان في نفر من بني إسرائيل فقال شربوا يا حمير فأوحى الله إليه تقول لخلق من خلقي خلقته مشربوا يا حمير وعن إبراهيم رحمه الله قال إذا قال الرجل للرجل يا حمار ويا خنزير قيل له يوم القيامة حمارا رأيتني خلقته خنزيرا رأيتني خلقته وعن إبراهيم رحمه الله قال إذا قال الرجل لأخيه يا خنزير قال له الله يوم القيامة تراني خلقته خنزيرا وعن مجاهد رحمه الله أنه كره أن تقول للميت استأذر الله به وعن إبراهيم رحمه الله أنه كان يكره أن يقال على قراءة ابن مسعود ولكن كما كان يقرأ ابن مسعود وعن إبراهيم رحمه الله أنه كان يكره أن تقول لا لعمر الله لا بحمد الله وعن كعب رضي الله عنه قال إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك كلا والكعبة كلا وحياتك وأشباه هذا احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما احسب هكذا قال إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول لولاه لسرقنا الليلة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم عبدي ولا أمتي وليقول فتاي وفتاتي ولا يقول المملوك ربي ولا ربتي ولكن سيدي وسيدتي كلكم عبيد والرب هو الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكره أن يقول الرجل إني كسلان وعن عون بن عبد الله رحمه الله قال لا يقولن أحدكم نعم الله بك عينا فإن الله لا ينعم بشيء ولكن ليقل أنعم الله بك عينا فإنما أنعم أقر وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما وعن مطرف قال لا تقل إن الله يقول ولكن قل إن الله قال قال وأحدهم يكذب مرتين إذا سئل من هذا قال لا شيء ألا شيء ليس بشيء وعن به هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه الباب الثامن عشر باب ذم اللعانين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد وعن الفضيل بن عمرو أن رجلا لعن شيئا فخرج ابن مسعود رضي الله عنه من البيت فقال إذا لعن شيء دارت اللعنه فإن وجدت مساغا قيل لها أسلكيه فإن لم تجد مساغا قيل لها ارجعي من حيث جئتي فخفت أن ترجع وأنا في البيت وعن بكر بن خنيث رفعه قال علامة ابدال امتي أنهم لا يلعنون شيئا أبدا وعن إبراهيم رحمه الله في الرجل يقول اللهم العن فلانا ولعن ليلته ويومه قال تقول أعصانا لله وعن يحيى بن أبي كثير قال دخلت أم الدرداء رضي الله عنها على جيران لها وهم يلعنون فقالت كيف تكونون صديقين وأنتم لعانون وعن كعب رضي الله عنه قال من لعن شيئا من غير ذنب لم تزل اللعنة تردد بين السماء والأرض حتى تلزم ترقوه صاحبها وعن حكيم بن جابر قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه مضطجعا بين أصحابه وقد غطى وجهه فمر عليه قس سمين فقالوا اللهم لعنه ما أغلظ رقبته فقال أبو الدرداء رضي الله عنه من ذا الذي لعنتم آنفا فأخبروه فقال لا تلعنوا أحدا فإنه ما ينبغي للعان أن يكون عند الله صديقا يوم القيامة وعن سالم قال لم أسمع ابن عمر رضي الله عنهما يلعن خادما له قط غير مرة واحدة غضب فيها على بعض خدمه فقال لعنة الله عليك كلمة لم أحب أن أقولها وعن مجاهد قال قل ما ذكر الشيطان قوم إلا حضرهم فإذا سمع أحدا يلعنه قال لقد لعنت ملعنا ولا شيء أقطع لظهره من لا إله إلا الله وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت ألا تلعن شيئا فافعل فإن اللعنة إن خرجت من صاحبها فكان الملعون لها اهلا أصابت فإن لم يكن لها اهلا وكان اللاعن لها أهلا رجعت عليه فإن لم يكن بعد لها اهلا أصابت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإن استطعت ألا تلعن أبدا شيئا فافعل وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنه إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا وعن عمر بن قيس رحمه الله قال إذا ركب الرجل الدابة قالت اللهم اجعله برفيقا رحيما فإذا لعنها قالت على أعصانا لله لعنة الله وعن فضيل بن عياض رحمه الله قال كان يقال ما أحد يسب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول أخذك الله ولعنك الله إلا قالت أخزى الله وأعصانا لله قال فضيل وابن آدم أعصى وأظلم وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما لعن إنسانا قط إلا انسانا واحدا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون الباب التاسع عشر باب ذم المزاح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري خاك ولا تمازح وعن الأحنف بن قيس رحمه الله أنه كان يقول من كثر كلامه وضحكه ومزاحه قلت هيبته ومن أكثر من شيء عرف به وعن جعفر بن عون قال سمعت مسعر بن كدام رحمه الله يقول لابنه إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي أما المزاحة والمراء فدعهما وحلقان لا أرضاهما لصديقي إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي والجهل يزري بالفتاة في قومه وعروقه في الناس أي عروقي وعن الأحنف ابن قيس رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مزح خف به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب من المزاح وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال اتقوا الله وإياي والمزاحة فإنها تورث الضغينه وتجر القبيحة تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال وعن عبد الله بن المبارك قال قال سعيد بن العاص رحمه الله لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هل تدرون لما سمي المزاح قالوا لا قال لأنه زاح عن الحق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله تمزح قال نعم ولا أقول إلا حقا وعن خالد بن صفوان رحمه الله قال المزاح سباب النوكى قال وكان يقال لكل شيء بذر وبذر العداوة المزاح وعن الحسن بن حجي رحمه الله قال المزاح استدراج من الشيطان واختداع من الهوى وعن علي بن يعقوب بن القيسي قال سمعت شيخا ينشد اليزيدي هذين البيتين والوجه تخلقه المزاحه إنها لفظ يضر ومنطق لا يرشد فدع المزاحه لست فربما هاجت عجاج عداوة لا تحمد وعن الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كان يقال المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للصداقه الباب العشرون باب حفظ السر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعن ابن شهاب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بينكم أمانة وعن الحسن رحمه الله قال إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولا تفشي سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحة فإني رأيت غوات الرجاء لا يتركون أديما صحيحا وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال ما وضعت سري عند أحد أفشاه علي فلمته إنما كنت أضيق به حيث استودعته إياه قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبي عن بعض أشياخه قال اسر معاوية رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبيه يا أبتي إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوي عن كما بسطه إلى غيرك قال فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار له ومن أفشاه كان الخيار عليه قال قلت يا أبتي وإن هذا لا ليدخل بين الرجل وبين أبيه قال لا والله يا بني ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السر فأتيت معاوية رضي الله عنه فحدثته فقال يا وليد أعتقك أخي من رق الخطأ وقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثني أبي عن رجل من همذان قال سمعت اعرابيا يقول لابن عم الله إن سرك من دينك فلا تضعه إلا عندما تثق به الباب الحادي والعشرون باب قلة الكلام والتحفظ في النطق عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله وقمته ما أدري أكره التذكية أم لا بد من غفلة أو رقده وعن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أن أحدكم إني قمت رمضان كله قال قتادة الله أعلم أخشية تزكية على أمته أم لابد من راقد أو غافل وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال قال شداد بن أوس لغلامه ايتنا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرأ أن يكون فيها شيء من هذه قال صدقت ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأخطمها إلا هذه ويم الله لا تذهب مني هكذا فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل وعن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال يا بكر بن ماعز أخزن عليك لسانك إلا مما لك ولا عليك وعن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم عشرين سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد أي إلى السماء بالخير وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا قط وعن العوام بن حوشب قال ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا رأسه إلى السماء في الصلاة ولا في غيرها ولا سمعته قط يخوب في شيء من أمر الدنيا وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال رأيت ابنة الربيع ابن خثيم أتته فقالت يا أبتاه أذهب ألعب قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا وعن صدقة ابن عبد ربه قال لما كب آدم صلى الله عليه وسلم جعل بنو بنيه يعبثون به فيقول له اباؤهم ألا تنهاهم؟ فيقول يا بني إني رأيت ما لم تروا وسمعت ما لم تسمعوا رأيت الجنة وسمعت كلام ربي وقال لي حين أخرجني منها إن أنت حفظت لسانك أعتك إليها وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف وما علمك به قال رأيته يتحفظ في منطقه وعن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن عمر بن عثمان قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال رجل لرجل تحت إبطك فقال عمر رضي الله عنه وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه قال وما ذاك قال لو قال تحت يدك كان أجمل وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر فإن كان كلامه له تكلم وإن كان عليه أمسك عنه والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا رسلا وكلاهما يصح في الضبط وعن الحسن رضي الله عنه قال كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه امسك وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما جرى على لسانه تكلم به وعن عبد العزيز بن الماجشون قال قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء والله لو لا تبعت لساني لأشفيت منكم اليوم صدري أي إنه لا يمنعني من شتمكم وانتقاصكم إلا خوف معرة لساني وإلا فإنه رحمه الله لا يحفل بهم وعن رجل من تيم الله كان قد جالس الشعبي وإبراهيم قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف وعن ميمون بن سياه قال ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليها إلا ما كان من ذكر الله وعن كعب قال قلة المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمت فإنه رعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب وعن ابنة أبي الحكم الغفارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء وعن الصلت بن بسطى التيمي قال قال لي أبي الزم عبد الملك بن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه وعن أبي خالد الأحمر قال لم يكن في أترابه أطول صمتا منه يعني مسعرها وعن مرزوق الموصلي قال قال لي خليد بن دعلج دع من الكلام ما لك منه بد فعسى إن فعلت ذلك تسلم ولا أراك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لرجل وبعثه في حاجة إياك وكل أمر تريد أن تعتذر منه وإذا أردت أن تتكلم بكلام فانظر فيه قبل أن تتكلم به فإن كان لك فتكلم به وإن كان عليك فالصمت عنه خير لك وعن صالح المري قال اتقوا الله ودعوا من الكلام ما يوتغ دينكم وعن سفيان قال كان يقال طول الصمت مفتاح العبادة وعن يحيى بن من قال قلت لجار لضيغم سمعت أبا مالك يذكر من الشعر شيئا قال ما سمعته يذكر إلا بيت واحدا قلت ما هو قال قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه وعن أرطاة بن المنذر قال تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصات يضعها في فيه ولا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم وعن فضيل بن عياض قال كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة وعن العلاء بن زياد أن عمر رضي الله عنه كان في مسير فتغنى فقال هل لا زجرتموني إذ لغوت وعن حسان بن عطية قال كان شداد بن اوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه تناب السفره نعبث بها فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي وعن مطرف بن الشخير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما للسانه ويحك قل خيرا تغنم وإلا فاعلم أنك ستندم قال فقيل له أتقول هذا قال بلغني أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على لسانه إلا أن يكون قال خيرا فغنم أو سكت فسلم الباب الثاني والعشرون باب الصدق وفضله عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصد فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا وعن مرة الهمداني قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويثبت البر في قلبه فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها وعن عبادة بن الصامف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا تحدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا كن فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وعفة في طعمه وعن منصور بن المعتمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وان رايتم أن فيه الهلكه فإن فيه النجاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يؤثر الصدق وحتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا وعن أسعد بن عبيد الله المخزومي قال أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال زين الحديث الصدق وعن أبي مجلز قال قال رجل لقومه عليكم بالصدق فإنه نجاه وعن أبي حسين أن رجلا أتى مسعود رضي الله عنه فقال علمني كلمات نوافع جوامع فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتزول مع القرآن حيث ما زال ومن جاءك بالصدق من صغير أو كبير وإن كان بعيدا بغيضا تقبله منه ومن أتاك بكذب من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا فاردده عليه عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال كان يقال إن ربعي بن حراش رضي الله عنه لم يكذب كذبا قط فأقبل ابناه من خراسان قد تأجل فجاء العريف إلى الحجاج فقال أيها الأمير إن الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب قط وقد قدم ابناه من خراسان وهما عاصيان فقال الحجاج علي به فلما جاء قال أيها الشيخ قال ما تشاء قال ما فعل ابناك قال المستعان الله خلفتهما في البيت قال لا جرم والله لا أسوءك فيهما هما لك الباب الثالث والعشرون باب الوفاء بالوعد عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدة عطية وعن ابن له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوأي يعني الوعد مثل الدين أو أفضل وعن يحيى بن سعيد الأموي قال أنشدن بن خربود للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهد إنا أناس من سجيتنا صدق الحديث ووأينا حتم لبسوا الحياء فإن نظرت حسب تهم سقموا ولم يمسسهم سقم شر الإخاء إخاء مزدرد مزج الإخاء إخاؤه وهموا وعن هارون بن رئاب قال لما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة رضي الله عنه قال إنه كان خطب إلي ابنكي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق اشهدوا أني قد زوجتها إياه وعن عبد الله ابن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث انتظرك وعن يزيد الرقاشي رحمه الله أن إسماعيل نبي الله عليه السلام وعد رجلا ميعادا فجلس له إسماعيل عليه السلام 22 يوما مكانه لا يبرح لميعاده ولها الآخر عن ذلك حتى جاء بعد ذلك وعن عبد ربه القصاب قال وعدت محمد بن سيرين رحمه الله أن أشتري له أضاحي فنسيت وعده بشغل ثم ذكرت بعد فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني فسلمت عليه ورفع رأسه فقال أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك فقلت شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليك وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة فقال لو لم تجئ حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة بد منها وعن فرات بن سليمان قال كان يقال إذا سئلت فلا تعد وقل أسمع ما تقول فإن يقدر شيء يكن وعن شعبة رحمه الله قال ما وعدت أن يوب موعدا قط إلا قال لي حين يريد أن يفارقني ليس بيني وبينك موعد فإذا جئت وجدته قد سبقني وعن أبي عوانة قال كان رقبة رحمه الله يعدنا في الحديث ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه فيسبقنا إليه وعن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون إذا وعد فقال إن شاء الله فلم يخلف وعن العوام ابن حوشب عن رجل منهم يقال له لهب بن خندق قال قال عوف بن النعمان في الجاهلية الجهلا لأن أموت قائما عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا لموعد الباب الرابع والعشرون باب ذم الكذب عن أوسط ابن إسماعيل ابن أوسط أنه سمع أباب كنث الدينق رضي الله عنه بعدما طبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قال مقامي هذا ثم بكى ثم قال إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعن مرة الهمداني قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإنه يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويثبت الحجور في قلبه فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حد كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وإن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو وعن أبد الله بن جراد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا رسول الله هل يكذب المؤمن قال لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من حدث فكذب وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان من خلق أشد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع من الرجل من أصحابه على الكذب فما ينحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة وعن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه فقال إن العبد لا يكذب الكذبة فأتباعد الملك منه ميلا أو ميلين مما جاء به وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة وعن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته شر الروايا روايا الكذب وأعظم الخطايا اللسان الكذوب وعن نبيه ريوة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان وعن الحسن رضي الله عنه قال يعد من النفاق اختلاف القول والعمل واختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج وأصل النفاق والذي يبنى عليه النفاق الكاذب وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري وعن عمر رضي الله عنه قال أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسماء فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة وعن شرحبيل رحمه الله قال قال موسى عليه السلام رب أي عبادك خير عمل قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه وعن أبي مروان البزازي قال جاءنا سالم يطلب ثوبا سباعيا فنشرت عليه ثوبا سباعيا فذرعه فإذا هو أقل من سباعي فقال أليس قلت سباعي قلت كذلك نسميها قال كذلك يكون الكذب وعن موسى بن شيبة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته ليس فيما دون الصدق من الحديث خير من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك وعن حسان بن عطية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجد المؤمن كذابا وعن سعد رضي الله عنه قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب وعن ابن مسعود رضي الله عنه إن المبارز لله تعالى بالمعصية كمن حلف باسمه كاذبا وإن الكذبة لتفطر الصائم وعن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يقولون إن الكذب يفطر الصائم وعن أبي عبد الله الجرشي قال حدثنا رجل من حرس معاوية قال بعث طاغية الروم إلى معاوية يعرب عليه الجزية فقال له الرومي يا معاوية لا تماكرني فإنك لا تجد مكرى إلا ومعه كذب وعن سفيان قال قال مطرف بن طريف ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها قال سفيان تفسيره ما أحب أني ذهبت أتعرض لغضب الله ثم لا أدري يتوب الله علي أو لا يتوب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا خير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى ثلاثة الإمام الكذاب ولا إلى الشيخ الزاني ولا إلى العائل المزهو وعن مالك بن دينار قال ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله فإن كان صادقا صدق وإن كان كاذبا قرضتك فتاه بمقراضين من نار كلما قرضتان بتتا وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيها الناس ما يحملكم أن تتتابعوا بالكذب كما تتتابع الفراش في النار كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال رجل كذب امرأته ليرضيها ورجل كذب بين امرئين ليصلح بينهما ورجل كذب في خديعة الحرب وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا قال ابن شهاب فلم أسمع يرخص فيما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وعن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدفتم فلا تكذبوا وإذا وتمنتم فلا تخونوا وعيشهر بن حوشب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كذب مكتوب كذب لا محالة إلا الكذب في ثلاث الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة وكذب الرجل فيما بين الرجلين ليصلح بينهما وكذب الرجل امرأته قال داوود ويمنيها وعن عبد الله قال نبئت أن ميمون بن مهران قال وعنده رجل من قراء أهل الشام إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق فقال الشامي لا الصدق في كل موطن خير قال أرأيت لو رأيت رجلا يسعى وآخر يتبعه بالسيف فدخل دارا فانتهى إليك فقال أرأيت الرجل ما كنت قائلا قال كنت أقول لا قال فهو ذاك وعن ابي الدهقان قال صاحب الأحنف ابن قيس رحمه الله رجل فقال ألا تميل فنحملك ونفعل قال لعلك من العراضين قال وما العراضون قال الذين يحبون أن يحمدوا ولا يفعلوا قال يا أبا بحر ما عرضت عليك حتى قال يا ابن أخي إذا عرض لك الحق فاقصد له وله عما سوى ذلك وعن عيسى بن كثير من الرقي قال مشيت مع ميمون ابن مهران حتى أتى باب داره ومعه ابنه عمر فلما أردت أن أنصري فقال له عمر يا أبتي ألا تعرض عليه العشاء قال ليس ذلك من نيتي وعن ابن عون قال اعتذر رجل عند إبراهيم فقال قد عذرناك غير معتذر إن الاعتذار يخالطه الكذب وعن الليث ابن سعد قال كانت ترمس عين سعيد بن المسيب حتى يبلغ الرمص خارج عينيه وصف يحياء بيده إلى المحاجر فيقال له لو مسحت هذا الرمس فيقول فأين قولي للطبي وهو يقول لي لا تمس عينك فأقول لا أفعل وعن مطرف قال المعاذر مفاجر وعن سمرة بن جندب وكان داهية قال لأن أقول لا أحب إلي من أن أقول نعم ثم لا أفعل وعن علي بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة اسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها قال فكان مالك إذا حدثني بهذا بكى ثم يقول أتحسبون أن عيني تطر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به أنت الشهيد على قلبي لو أعلم أنه أحب إليك لم أطرأ على اثنين أبدا وعن سعيد بن يزيد قال سمعت الشعبية يمثل أنت الفتى كل الفتى إن كنت تصدق ما تقول لا خير في كذب الجواد وحب ذا صدق البخيل وعن مالك ابن دينار رحمه الله قال الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه وعن مسلمة بن علي قال قال يزيد بن ميسرة الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء أصول الشجر وعن الحسن رضي الله عنه قال الكذب جماع النفاق وعن مجاهد رحمه الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا قال رجلان خرجا على ملئ قعود فقالا والله لئن رزقنا الله من فضله لنصدقا فلما رزقهم بخلوا به وعن عبد الله رضي الله عنه قال اعتبروا المنافق بثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر ثم قرأ ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله وعن قتادة رضي الله عنه في قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق ولنكونن من الصالحين قال ذكر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس للأنصار فقال لئن آتاه الله مالا ليؤتي منك الذي حق حقه فآتاه الله مالا فصنع فيه ما يسمعون فلما آتاهم من فضله بخلوا به إلى قوله وبما كانوا يكذبون وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أنبئكم بالعظه وهي النميمة القالة بين الناس وإن شر الروايا روايا الكذب وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا يعيد أحدكم صبيا ولا ينجز له وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصبيه ها أعطيك فلم يعطه شيئا كتبت كذبة وعن مجاهد أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت كنت صاحبة عائشة رضي الله عنها التي هيأتها وأدخلتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت فوالله ما وجدنا عنده قراء إلا قد من لبن فشرب ثم ناوله عائشة قالت فاستحيت الجارية قالت فقلت لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه قالت فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك فقلنا لا نشتهي فقال لا تجمع نجوعا وكذبا قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا قال إن الكذبة لا يكتب كذبا حتى الكذيبة كذيبة وعن عبد الرحمن بن سلمة قال ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول ما أشتهيه فعسى أن تكتب وقال الأحنف بن قيس ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة واحدة فإن عمر سألني عن ثوب بكم أخذته فأسقط ثلثي الثمن. وعن الأوزعي قال حدثنا حبان عن عطية قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تجد المؤمن كذابا وعن إسماعيل بن عبد الله المخزومي قال أمرني عبد الملك بن مروان أن أجنب بنيه الكذب وإن كان فيه يعني القتل وعن الماجشون قال كلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الوليد في شيء فقال له كذبت فقال له عمر ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه وعن داود العطار قال أقفل قتيبة بن مسلم بكر بن معاذ من خراسان فصاحبه رجل فقال له يا بكر كذبت قط فسكت عنه ثم قال يا بكر كذبت قط فسكت عنه ثم قال يا بكر كذبت قط فسكت عنه حتى انتهى إلى حمام عمر أو حمام أعين فقال يا بكر كذبت قط فقال إنك قد اكثرت علي وإني لم أكذب قط إلا كذبة واحدة فإن قتيبة اخذنا بالسلاح فاستعرت رمحا فلما مررت به قال يا بكر هذا السلاح لك قلت نعم قلت نعم وكان الرمح ليس لي وعن سفيان قال حدثني رجل قال حدثت سليمان بن علي بحديث فقال لي كذبت قال فقلت ما يسرني أني كذبت وأن لي من أبهوك هذا ذهبا قال فانكسر عني وعن يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه قال سمعت يونس بن عبيد يقول كل خلة يرجى تركها يوما ما إلا صاحب الكذب وعن قيس بن سليم العنبري عن جواب التميمي قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له فانكبت عليه فقالت كيف أنت يا بني فجلس ربيع فقال أرضعته قالت لا قال ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقتي وعن محارب بن دثار أن امراه قالت لشتير بن شكل يا بني قال كذبت لم تلديني وعن الأعمش قال ذكرت لإبراهيم رحمه الله حديث أبي الضحا عن مسروق أنه رخص في الكذب في إصلاح بين الناس فقال ما كانوا يرخصون في الكذب في جد ولا هزل وعن محمد إن أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب في الحرب فأنكر ذلك وقال ما أعلم الكذب إلا حراما قال ابن عون فغزوت فخطبنا معاوية بن هشام فقال اللهم انصرنا على عمورية وهو يريد غيرها فلما قدمت ذكرت ذلك لمحمد قال أما هذا فلا بأس به وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين وعن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وعن ميمون بن أبي شبيب قال قعدت أكتب كتابا فمررت بحرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال وتهيأت للجمعة في زمن الحجاج فجعلت أقول أذهب لا أذهب فناداني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال فذهب وعن عون بن عبد الله قال كساني أبي حلة فخرجت فيها فقال لي أصحابي كساك هذه الأمير فحبت أن يروا أن الأمير كسانيها فقلت جزى الله الأمير خيرا كسل الله الأمير من كسوة الجنة فذكرت ذلك لأبي فقال يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب وعن محمد بن مزاحم قال قالت أم سهل بن علي له يوما يا بني ردنص هذا الباب فجاء بخيط فجعل يقدر وعن يونس عن الحسن قال قال لقمان عليه السلام لابنه إياك والكذب فإنه شهي تلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه وعن الشعبي قال ما أدري أيهما أبعد غورا في النار الكذب أو البخل وعن الشعبي قال من كذب فهو منافق وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا إن شر الروايا روايا الكذب ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل ولده شيئا ولا ينجزه ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر الا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الرجل لا ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعن عبد الله رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل قط ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه له اقرأوا إن شئتم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عبد الله رضي الله عنه قال لا يصلح الكذب في هزل ولا جد ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه له وعن الأعمش قال لقد أدركت قوما لو لم يتركوا الكذب إلا حياء لتركوه وعن ابن السماك قال ما أراني أجر على تركي الكذب لأني إنما أدعه أنا فه وعن ابن المبارك قال أول عقوبة الكاذب من كذبه أنه يرد عليه صدقه وعن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال إذا كذبني الرجل كذبه لم أقبل منه بعدها وعن رافع بن أشرس قال قلت لخالد بن صبيح أرأيت من يكذب الكذبه هل يسمى فاسقا قال نعم وحدثني عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب وعن رافع ابن أشرس قال كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه قال وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه وعن مسروق رحمه الله قال ليس شيء أعظم عند الله من الكذب وعن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني من ساء خلقه عذب نفسه ومن كذب ذهب جماله وعن عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي قال عالجت الصمت عما لا يعنيني عشرين سنة قل أن أقدر منه على ما أريد قال وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد يقول إن ذكرتم الله عناكم وإن ذكرتم الناس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أربع لا يصبن إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله وقلة الشيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من لم يرى أن كلامه من عمله وأن خلقه من دينه هلك وهو لا يشعر وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه وعن الحسن رضي الله عنه قال ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه وعن عبد الملك بن شريح قال لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار شيئا أفضل من الصمت وعن عبد الله الفهري قال إن الرجل لا يطغى في كلامه كما يطغى في ماله وعن محمد بن عجلان قال إنما الكلام أربعة أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به أو تكلموا فيما يعنيك من أمر دنياك وعن محمد بن موسى بن علي عن أبيه قال قال ربيط بني إسرائيل زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت وعن عبد الله بن حبيب رحمه الله قال إن داود عليه السلام قال رب لا قد ندمت عليه ولم اندم على صمت قط وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته وعن عبد الله بن أبي زكريا قال عالجت السكوت عشرين سنة فما بلغت منهما أردت وعن الوليد بن أبي السائب قال كان عبد الله بن أبي زكريا إذا كان في مجلس فخاض جلساؤه في غير ذكر الله فكأنه ساهن وإذا أخذ في ذكر الله كان أشد القوم استماعا إليه وعن مسلم بن زياد قال كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما وعن إبراهيم بن أدهم قال إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره وعن أبي سلمة الصنعاني رحمه الله أن كعبا كان يقول قله المنطق حكم عظيم معنا فعليكم بالصمت فإنه رعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت عادت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخاصم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وعن مطرف بن الشخير قال من صفى عمله صفى لسانه ومن خلط خلط له وعن عنبسة الخواص قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف يا لسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم وعن مورق قال أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا قالوا وما هو أبا المعتمر قال الكف عما لا يعنيني وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت ان أكون مكذبا وعن الربيع بن خثيم قال يا بكر خزن لسانك إلا مما لك فاني اتهمت الناس على ديني وعن عبد الله بن أبي زكريا قال عالجت الصمت عشرين سنة فلم أقدر منه على ما أريد وكان لا يدعو يغتاب في مجلسه أحد يقول إن ذكرتم الله اعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم وعن الحسن قال ابن ادم وكل بك ملكان كريمان ريقك مدادهما ولسانك قلمهما وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ما لعن الارض احد الا قالت لعن الله اعصانا لله عز وجل وعن ابن شودب قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه فقال له عمر رضي الله عنه إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها وعن مخلد قال حدثنا بعض أصحابنا قال ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك وعن مخلد قال حدثني عقيل يوما بحديث ومعي ابن فرافصة يعني الحجاج فقلت فيه فأعنفت في القول فقال الحجاج لا تقل بقول الجهلة وعن مخلد قال جاء رجل إلى أبان ابن أبي عياش فقال إن فلانا يقع فيك قال أطرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار وعن العلاء ابن هارون قال كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتحفظ في منطقه لا يتكلم بشيء من الخناء فخرج به خراج في إبطه فقالوا أي شيء عسى أن يقول الآن قالوا يا أبا حفظ أين خرج منك هذا الخراج قال في باطن يدي وعن مخلد قال كان رجل من بني إسرائيل كثير الصمت فبعث إليه ملكهم فسأله فلم يكلمه فبعث به معهم إلى الصيد فقال لعله يرى شيئا فيتكلم فرأوا صيدا فصاح فسرحوا عليه ضربان فأخذه فقال الرجل السكوت لكل شيء جيد حتى للطير وعن إبراهيم بن أدهم قال إذا تكلم الحدث في الحلقة عندنا أيثنا من خيره وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية اثنان شاعر يهجو القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وعن النعمان بن عمرو بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال أبو بكر ليس هذا عند أهل البصرة الباب الخامس والعشرون باب ذم المداحين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك ثم قال إن كان لابد أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا ولا أذكي على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك وعن همام بن الحارث قال قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المداحين أن نحثو في وجوهه متراب وعن الحسن قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والجارود معه فسمع قائلا يقول هذا سيد ربيعه فعلاه بالذرة فقال أما إنك قد سمعتها وعن إبراهيم التيمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه وعن جعفر بن زيد العبدي أن رجلا مر بمجلس فأثنى عليه خيرا فلما جاوزهم قال اللهم ان هؤلاء لم يعرفوني وانت تعرفوني وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال أثنى رجل على رجل من المصلين في وجهه فقال اللهم إن عبدك تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقته وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه وعن الحسن قال من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله وعن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدره والناس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعه فسمعه عمر رضي الله عنه ومن حوله وسمعها الجارود فلما دنا منه خفقه بالدره فقال مالي لي ولك يا أمير المؤمنين فقال ما ولك أما لقد سمعتها قال سمعتها فمه قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فاحببت أن أطأطئ منك وعن عبيد الله بن عمر قال اظنه عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المدح ذبح وعن ابن أبي غنيه عن أبيه قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال أسافرت معه قال لا قال اخالطته قال لا قال والله الذي لا إله غيره ما تعرفه وعن سفيان بن عيينة قال ليس يضر المدح من عرف نفسه وعن ابن عمر قال قال وهب بن منبه رحمه الله إذا مدحك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك وعن الحسن أن رجلا أثنى على عمر رضي الله عنه فقال تهلكني وتهلك نفسك وعن أبي البختري قال أثنى رجل على علي رضي الله عنه في وجهه وقد كان بلغه أنه يقع فيه فقال له علي أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك وعن الأوزاعي قال قال سليمان بن داود عليهم السلام إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب وعن علي رضي الله عنه قال واري شخصك لا تذكر واصمت تسلم وعن ميمون بن مهران قال جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله أوصني قال لا تكلم قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت قال زدني قال لا تغضب قال أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك قال فإن غضبت فملك لسانك ويدك قال زدني قال لا تلابس الناس قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم قال فإن لبستهم فصدق الحديث وأد الأمانة وعن مجاهد رضي الله عنه قال إن لبني آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك بمثله وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة ابن آدم المستور عورته اربع على نفسك واحمد الله الذي ستر عورتك وعن بشر بن الحارث رحمه الله قال قال الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم إني قد جعلت لفمك طبقا فإذا هممت ألا تتكلم بما لا ينبغي فأطبقه وجعلت لعينيك طبقا فإذا رأيت ما لا ينبغي فأطبقهما وقد سترت فرجك بستر فلا تكشف إلا عندما يحل لك وعن عبد الله رضي الله عنه قال والذي لا إله ما على الأرض شيء أفطر إلى طول سجن للسان وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح وعن أبي ليلة رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإن الله بعثهم رحمة على قوم وعذابا على آخرين وعن أبي جعفر قال سمع علي رضي الله عنه رأة تقول اللهم أدخلني في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال إذن تمسك النار وعن الربيع بن انس رحمه الله قال مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم وعن نسعر عن محارب قال صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت وسخاء النفس وكثرة الصلاة وعن إبراهيم بن محمد بن فراس عن وهب ابن منبه رحمه الله قال اجتمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية واجتمعت الحكماء وأن رأس الحكمة الصمت وعن وهب ابن منبه رحمه الله قال أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية وأجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت وعن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم وعن قتادة رضي الله عنه قال إن الرجل ليشبع من الكلام كما يشبع من الطعام وعن سفيان رحمه الله قال كنا عند الأعمش فذكروا قتل زيد بن علي فقال أنا لكم النذير العريان فف رجل يده وأمسك لسانه وعالج قلبه وعن شميط ابن عجلان قال يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك وعن العلاء ابن سعد بن مسعود عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلي من الماء البارد على الضمع فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا وعن قيس بن رافع رحمه الله قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما فتذاكروا الخير فرقوا وواقد بن الحارث ساكت فقالوا يا أب الحارث ألا تتكلم قال قد تكلمتم وكفيتم قالوا تكلم فلعمري ما أنت بأصغر الناس ناء فقال أسمع القول فالقول قول خائف وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن وعن الحسن رضي الله عنه قال اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا سمعت قولا حسنا فارويدا بصاحبه فإن وافق قوله عملا فنعم ونعمة عين آخه وأحبب هو وإن خالف قول عملا فماذا يشبه عليك منه أم يخفى عليك منه إياك وإياه لا يخدعنك كما خدع ابن آدم إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك ولذلك عادلة وعاقبة فعاقبتك أحق, من فعاقبتك أحق من عاجلتك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الناس قد احسنوا القول كلهم فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه وعن الحسن رضي الله عنه قال إذا شئت لقيته أبيض بظا حديدا لسان حديدا نظر ميت القلب والعمل أنت أبصر به من نفسه نرى أبدانا ولا قلوب ونسمع الأصوات ولا أنيث أخصب ألسنة وأجدب قلوبا وعن عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت فإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث وعن مطرف طال ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل هذا قول أحدكم للكلب اللهم أخذه وللحمار وللشاه وعن خناس بن سحيم قال أقبلت مع زياد بن حدير من الكناسة فقلت في كلامي لا والأمانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمرا عظيما فقلت له أكان يكره ما قلت قال نعم كان عمر رضي الله عنه ينهانا عن بالامانه بالأمانة النهي وعن القاسم بن محمد رحمه الله قال لقد أدركت الناس وما يعجبون للقول وعن سفيان رحمه الله قال اجتمعوا إلى القاسم بن محمد رحمه الله في صدقه قسمها قالوا وهو يصلي فجعلوا يتكلمون فقال ابنه إنكم اجتمعتم إلى رجل والله ما نال منها درهما ولا دانقا قال فأوجز القاسم ثم قال قل يا بني فيما علمته قال سفيان صدق ابنه ولكنه أراد تاديبه في المنطق وحفظه وعن يحيى بن مطر قال قلت لعيسى بن جابان أقعد إلى هؤلاء القوم ساعة قلت هنيها قال كذا فقل قال وقالني لي عيسى يوما ادخل فانظر فلانا هل تراه في المسجد فدخلت وخرجت فقلت ليس في المسجد أحد قال لا تقل هكذا قلت لم أر في المسجد أحدا قال هكذا فقل وعن فضالة ابن عبيد قال إن داود النبي عليه السلام سأل ربه أن يخبره بأحب الأعمال إليه قال عشرا إذا فعلتهن يا داود لا تذكرن أحدا من خلقي إلا بخير ولا تغتابن أحدا من خلقي ولا تحسدن أحدا من خلقي قال يا رب هؤلاء الثلاث لا أستطيع أن أعملهن وعن مالك بن دينار رحمه الله قال لو كلف الناس الصحف لاقلوا من المنطق وعن الحسن بن حي قال إني لأعرف رجلا يعد كلامه وكانوا يرون أنه هو وعن عبد الله بن دينار البهراني قال كتب زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أما بعد فإن الله تعالى جعل اللسان ترجمانا للقلب وجعل القلب وعاءا وراعيا ينقاد له اللسان لما هدى له القلب وإذا كان القلب على طرف اللسان كل الكلام واختلف القول فإذا كان اللسان من وراء القلب استقام القول واعتدل ولم يكن لللسان عثرة ولا زلة ولا حلم لمن لم يكن قلبه من بين يدي لسانه ولا حلم لمن لم يكن قلبه من بين يدي لسانه فإذا بدل الرجل كلامه بلسانه وخالف على ذلك قلبه خدع بذلك نفسه وإذا وزن الرجل كلامه بفعله صدق ذلك مواقع حديثه تذكر هل وجدت بخيلا إلا وهو يجود بالقول ويظن بالفعل وذلك لأن لسانه بين يدي قلبه تذكر هل تجد عند أحد شرفا أو مرؤة إذا لم يحفظ ما قال ولم يتبعه بالفعل ويقول ما قال وهو يعلم أنه حق عليه واجب حين يتكلم به لا تكون النبصيرا بعيوب الناس فإن الذي يبصر عيوب الناس ويهون عليه عيبه كمن يتكلف ما لم يؤمر به واسم سلام وعن خالد الربعي قال نبئت أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه أرأيتم لو مررتم على رجل نائم وقد كشفت الريح ثوبه قالوا كنا نرده عليه قال بل تكشفون ما بقي قالوا سبحان الله نرده عليه قال بل تكشفون ما بقي مثل أضربه للقوم يسمعون عن الرجل بالسيئة فيزيدون عليها ويذكرون أكثر منها وعن ابن المبارك رحمه الله قال قيل لأبي عون ألا تتكلم فتوجز قال أما ارضى المتكلم بالكفاف وعن وهيب قال قال عيسى بن مريم عليه السلام أربع لا يجتمعن في أحد من الناس إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة والتواضع لله والزهادة في الدنيا وقلة الشيء وعن أبي عبد الله الحربي قال سمعت بعض العلماء ممن قدم على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول الصامت على علم كالمتكلم على علم فقال عمر إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه قالوا يا أمير المؤمنين فكيف بفتنة المنطق قال فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا وعن ابن جودان ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال اردت وجها فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا وكنت قائما فقلت يا رسول الله ما توصيني به فرفع راسه فقال اوصيك باطعام الطعام وبافشاء السلام وبلين الكلام وعن الشعبي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ألا أدلك على أحسن العمل وأيسره على البدن قال بلى بأبي أنت وأمي قال حسن الخلق وطول الصمت عليك بهما فإنك لن تلقى الله بمثلهما وعن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله أن قوما صحبوا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وإياكم والمزاح فإنها تجر إلى القبيح وتورث الضغينة وتجالسوا بالقرآن وتحدثوا به فإن ثقل عليكم فحديث من حديث الرجال حسن سيروا بسم الله وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي وأنا غلام فأدبرت خارجا فنادتني أمي يا عبد الله هاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا تعطينه قالت أعطيه تمرا قال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة وعن مجاهد رضي الله عنه قال إن الرجل يسكت صبيته يقول أسكتي حتى أشتري لك كذا أو كذا فتكتب كذيبه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره الألد الخصم وعن فضيل بن عياض رحمه الله قال ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد وقال فضيل رضي الله عنه سجن اللسان سجن المؤمن وليس أحد أشد من ممن سجن لسانه وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء وعن ابن المبارك قال اغتنم ركعتين زلفاء إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا فاغتنام السكوت أفضل من خوف وإن كنت بالحديث فصيحا وعن جابر بن عبد الله او ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابويهما قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل او ترسيل وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش خلق لكان شر خلق الله وعن عائشه رضي الله عنها قالت يتوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها تعني بالطعام الطيب لحم الجزور وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت أبي لعن شيئا قط إلا مرة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا وعن حنش نص قال لم يكن فاحش قط إلا لحيضة أو لذنيه يقصد بهذا أن أباه قد واقع أمه وهي حائض أو أنه ابن زنا بالله تعالى وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قال حقا أو سكت رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم قال لامراته قومي فصلي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يبلغ عبد حقيقه الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وعن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفه وكان الفتى يلاحظ النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ببصره فصرفه عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك سمعه إلا من حق وبصره إلا من حق ولسانه إلا من حق غفر له وعن أبي عثمان النهدي عن أبي برزك الأسلمي رضي الله عنه قال بين جارية له على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة وعن جرموزني الهجيمي قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك أن تكون لعانا وعن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت الضحاك وكانت له صحبة قال حماد ولو قلت إنه مرفوع لم أبال أنه قال لعن المؤمن كعدل قتله ومن دعاه بالكفر فهو كقتله ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال وعن ابي قتاده رحمه الله قال كان يقال من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل وعن الحسن رضي الله عنه قال إنما يخاصم الشاك في دينه وعن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن وعن إبراهيم رضي الله عنه قال كانوا يكرهون التلون في الدين وعن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل وعن عمر بن قيس الملائي أن رجلا مر بلقمان عليه السلام والناس عنده فقال ألست عبد بني فلان قال بلا قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا قال بلا قال من الذي بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني وعن أبي الجوزاء قال ما لعنت شيئا قط ولا أكلت ملعونا قط وعن إبراهيم رحمه الله قال هلك الناس في خلتين فضول المال وفضول الكلام وعن أبي خلدة قال أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون وهم اليوم يقولون ولا يعملون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الحديث سردكم هذا كان إذا جلس مجلسا تكلم بكلام فصل يبينه ويحفظه من سمعه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لأحدنا عند المعتبه ما له ترب جبينه وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة فلما دخل باصطه فقلت يا رسول الله سمعناك وما تقول قال يا عائشة دخل بيتي والله لا يحب الفاحش المتفحش وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش وعن الربيع بن أنس قال مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يدخل مدخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم وعن عطاء قال قلت عند القاسم بن محمد قاتل الله محمد بن يوسف ما أجرأه على الله قال هو أذل والام من أن يجترئ على الله ولكنها الغره قل ما أغره بالله وعن عون بن عبد الله رحمه الله قال لا يقول الرجل إذا سئل عن الرجل ليس لي به عهد حتى يقول مذلم أراه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر إماما فليقل حقا أو ليسكت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ليس الصديقون لعانين قال فأعتقى أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أعود وعن شريح رحمه الله قال إن اللئيم حق اللئيم الذي يقال هذا فاجر فاجفوه قال ابن أبي الدنيا ليس هذا شريحا القاضي هذا شريح الأودي وعن ابن المبارك أنه تمثل بهذين البيتين تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله وإن شدني الرياشي قال لسان الفتى سبع عليه شذاته وإن يزع عن غربه فهو آكله وما العجز إلا منطق متنوع سواء عليه حق أمر وباطل وعن عبد الرحمن بن شريح قال لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار شيئا أفضل من الصمت وعن عياض بن عبد الله قال كان يقال إن الرجل يطغى في كلامه كما يطغى في ماله وعن أبي مسهر رحمه الله قال الصمت وعاء الأخيار وعن سليمان بن عبد الملك قال الصمت منام العقل والمنطق يقضته ولا يتم حال إلا بحال وعن صعصعة بن صوحان قال الصمت حتى يحتاج إلى الكلام رأس المودة وعن أبي عاصم النبي رحمه الله قال مغتبت مسلمة منذ علمت أن الله حرم الغيبة وعن شيخ من قريش قال قيل لبعض العلماء إنك تطيل الصمت فقال إني رأيت لساني سبعا عقورا أخاف أن أخلي عنه فيعقرني وأنشدني الرياشي أيضا قال استر العي ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت واجعل الصمت ان عينت جوابا رب قول جوابه في السكوت وعن الأعمش قال السكوت جواب وعن صالح بن أبي الأخضر قال قلت لأيوب أوصني قال أقلل من الكلام وعن رجل من أهل مرو قال قيل لداود المديني من أهل مرو لما لا تتكلم فسكت طويلا ثم رفع رأسه كأنه غائب فقيل له ألا تتكلم قال تظر رسول رب العالمين وأنا مفكر في الجواب فالذي يكون مشغولا بذلك كيف يقدر بأن يتكلم يقصد برسول رب العالمين ملك الموت وعن هذا الرجل المروزي أيضا قال قال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله ربما أردت أن أتكلم بكلام حسن أو أحدث بحديث فأسكت أريد أن أعود نفس السكوت قال تؤجر في ذلك وتشرف به وقال بعض الحكماء إني لا أعتبر كلامي فيما لا بد لي منه مصيبة واقعة وأستعين الله على السلامه منها وإني أعتد بصمتي عما لا يعنيني غنما وحادث نعمة ألتمس الشكر عليها إذ علمت أن من وراء كل كلمة رقيبا عتيدا وأنزلت ما اضطررت إليه من الكلام مصيبة العمى وأنزلت ما كفيت من الكلام غنيمة باردة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الصمت داعية إلى المحبة وعن بكر قال تساب رجلان فقال أحدهما محلمي عنك ما أعرف عن نفسي وعن عطاء ابن أبي رباح قال ذكر رجل عند عائشه رضي الله عنها فنالت منه فقالوا إنه قد مات فترحمت عليه وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذكروا موتاكم إلا بخير وعن عباية ابن كليب قال أتاني مؤمل الشاعر فقال قد علمت أنك لا تروي شعراء ولكن اسمع هذه الثلاثة الأبيات إذا سافهك لئيم أبدا فامتثلها له ولا تجبه إذا نطقست فيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت لئيم القوم يشتمني فيحظى ولو دمه سفكت لما حظيت فلست مشاتما أبدا لئيما خزيت لمن يشاتمني خزيته وعن رياح بن عبيدة قال كنت عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيه قال فنهاني عمر وقال مهلا يا رياح فإنه بلغني أن الرجل يظلم بالمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه وعن علي بن محمد القرشي عن شيخ من غطفان قال تذاكر الصمت والمنطق فقال قوم الصمت أفضل فقال الأحنف المنطق أفضل لأن فضل الصمت لا يعد صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه وعن عبد الله بن أبي زكريا قال عالجت الصمت ثنتي عشرة سنة فما بلغت منهما كنت أرجو تخوفت منه فتكلمت وعن مسلم بن زياد قال كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل وكان من ابش الناس وأكثرهم تبسما وعن الوليد بن سليمان قال كان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله رأيته كالساه فإذا خاضوا في ذكر الله كان احسن الناس استماعا وعن شيخ من قريش قال قيل لإياس بن معاوية إنك تكثر الكلام قال أفب بصواب أتكلم أم بخطأ قالوا بصواب قال فالإكثار من الصواب أفضل وعن أبي صالح الكناني قال قال المهلب لبنيه اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينتعش ويزل لسانه فيهلك وعن أبي حسين قال كان زياد يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز ولو بلغت إمامه سفك دمه وعن صعصعة بن صوحان قال الصمت حتى يحتاج إلى الكلام رأس الموده وعن الحارث بن محمد قال كان رجل يجلس إلى الشعبي فيطيل السكوت فقيل له ما يمنعك من الكلام فقال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم وعن يعقوب ابن عبيد قال قرأت على الحائط بالاسكندريه مكتوب لعمرك مال المرء كالرب حافظ ولا مثل عقل المرء للمرء واعظ لسانك لا يلقيك في الغي لفظه فإنك مأخوذ بما أن لافظ وعن سعيد بن عبد العزيز ان عيسى بن مريم عليه السلام قال إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يقول العبد إن الله يعلم لما لا يعلم وعن بشر ابن عاصم عن أبيه يرفعه قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها وعن سفيان قال بلغنا أن أنفة كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستمع فيحسن الاستماع ثم يقوم من قبل أن يتكلم قال ففطن إلى ذلك عمر رضي الله عنه فقال له راك تحضر المجلس فتحسن الاستماع ثم تقوم من قبل أن تتكلم مع القوم ولا تدخل في حديثهم فعم ذاك قال له الفتى إني والله أحب أن أحضر فأستمع فأحسن الاستماع ثم اتنقى وأتوقى وأصمت لعلي أسلم قال يقول له عمر رضي الله عنه يرحمك الله وأينا يفعل ذلك وعن عبد الله بن دينار قال من كلام الحكماء الصمت على خمس على علم وحلم وعي وجهل وعظيمة يقصد بالعظيمة المصيبة أو الذنب أو الفاحشة وعن سعيد بن عبد العزيز قال كان عبد الرحمن أخو أبي مخرمة يمكث أربعة أشهر لا يكلم الناس وإذا أراد حاجة كتب إلى أهله فعلوا كذا وكذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم ومن الكبائر السبتان بالسبة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر الكلام نزرا وأنتم تنثرونه نثرا وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمسلم لئيم إنما اللئيم الكافر وعن عمر بن دينار أن شاعرا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال كم دون لسانك من حجاب قال أسناني وشفتاي قال أما كان في هذا ما يرد من كلامك إن من البيان لسحرا وعن الأوزاعي قال كان الحسن رحمه الله إذا قص القاص لم يتكلم فقيل له في ذلك فقال اجلالا لله وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله ليأتين على الناس زمان يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها وعن خالد الربعي قال ثلاث احفظوهن عني وتعلموهن واحدة واحدة فإنكم لا تطيقونهن جميعا ترك الكذب والغيبة والحلف وعن عاصم قال قال رجل للربيع بن خثيم ما يمنعك أن تمثل بيتا من الشعر فإن أصحابك قد كانوا يفعلون ذلك قال إنه ليس أحد يتكلم بكلام إلا كتب ثم يعرض عليه يوم القيامة فإني والله أكره أن أقرأ في إمام يوم القيامة بيت شعر وعن محمد بن واسع قال رأى خليد العصري رجلا يلتفت عند الذكر فقال وما عليك أن تكفأ فتنقى وتوقى وعن ابن المبارك لما سئل عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب فقال عبد الله لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش وعن محمد بن سوقه قال قال عيسى بن مريم عليه السلام دع الناس فليكونوا منك في راحة ولتكن نفسك منك في شغل دعهم فلا تلتمس محارمهم ولا تلتمس مذامهم وعليك بما وكلت به وعن موسى السيلاني وسأل سفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الله يبغض البيت اللحميين قال فقال ليس هم الذين يأكلون اللحم ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس وعن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه قال من اغتيب غيبة غفر له نصف جنوبه وعن مكي بن إبراهيم قال كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي برده فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت فقالوا به يا ابن عون أما تذكره ارتكب منك فقال ابن عون إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفة يوم القيامة لا إله إلا الله ولعن الله فلا أن يخرج من صحيفة لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج لعنه الله وعن خارجة ابن مصعب قال صحبت ابن عون ثمتي عشرة سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون وعن مالك ابن دينار قال لو أن الملكين الذين يكتبان أعمالكم عدوا عليكم يتقاضيانكم أثمان الصحف التي ينسخان فيها أعمالكم لأمسكتم من فضول كلامكم فإذا كانت الصحف من عند ربكم أولا تربعون على أنفسكم وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء إلا زانه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه وعن عمر بن الخطاب قال من كتم سره كانت الخيرة في يديه ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وعن رجل قال أطلع أبو الأسود الدؤل بمولا له على سر له فبثه فقال أبو الأسود أمنت على السر مرآ غير حازم ولكنه في النصح غير مريبي فذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوبي وما كل ذي نصح بمعطيك نصحه ولا كل من ناصحته بلبيبي ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي وعن وهب بن منبه قال كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن يمشي على الماء فبينما هما يمشيان في البحر إذ هما برجل يمشي في الهواء فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة قال بشيئين من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على الله أبرق قسمي. وإن سألته أعطاني وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال لسانك ما بخلت به مصون فلا تهمله ليس له قيود وسكن بالصمات خبيء صدر كما يخبز برجد والفريد فإنك لن ترد الدهر قولا نطقت به وأندية قعود كما لم ترتجع مسقات ماء ولم يرتد في الرحم الوليد وعن عبد الله بن المبارك قال أدبت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله من أدبي في كل حالاتها وإن قصرت أفضل من صمتها عن الكذب وغيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب وعن معاوية بن قرة قال لو قلت للأقطع فلان الاقطع كانت غيبة قال فذكرت ذلك لأبي إسحاق فقال صدق وعن جرير بن حازم قال ذكر محمد بن سيرين رجلا فقال ذاك الأسود ثم قال استغفر الله استغفر الله اغتبته وعن محمد بن سيرين قال إذا قلت لأخيك من خلفه ما فيه مما يكره فهي الغيبة وإذا قلت ما ليس فيه فهو البهتان وظلم لأخيك أن تذكره بأقبح ما تعلم منه وتنسى أحسنه آخر كتاب الصمت والحمد لله وحده وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وقرأه منير العطاوي وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول المملكة العربية السعودية الرياض حي الروابي الدائري الشرقي بين مخرجي 15 عشر 14 شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه شرق مصلحة الزكاة رقم الهاتف والناسوخ صفر واحد